لا تَقْرَبُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 112. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 113. فإذا بلغن أجلهن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو فارقوهن بمعروف 114. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 119. قد جعل الله لكل شيء قدرا 110. والله يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 119. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم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 وَإِنْ تَعَ صَوْْتُم فَسَتُضُ لَهُ أُخْرَاء لِأُفِقُذُ سَاتٍ مِنْ سَاتِه وَمَ قُدِرَ لَيْهِ لِزْقُوه فَليفِقُ مَِّا آتَهُ الَّ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَنَّمَنْ قُرَّةَ عَيْنٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا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 الصالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قر احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ الله قد أحاط بكل شيء علما